بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا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 أدراك ما يوم الدين ثم ما ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله